111. والليل إذا عسعس 112. والصبح إذا تنفس 113. إنه لقول رسول كريم 114. ذي قوة عند ذي العرش مكين 115. 111. ولقد رآه بالأفق المبين 112. وما هو على الويب بضنين 113. وما هو بقول شيطان الرجيم 114. فأين تذهبون 115. إن هو إلا ذكر للعالمين 116. لمن شاء منكم أن 117. ورب العالمين